ان امهاتهم الا اللائي ولد لهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتم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 إن الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالالثم والعدوان ويتناجون بالالثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيواا وك واذا جاءوك حيواا بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم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 إنما يجوء من الشيطان ليحزن الذين امنوا ليحزن الذين امنوا وليس بقوريهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإذا قلَ الشزُ فَشُز يَغْفَعِ الَّ الذيينَ آموا مِنك يرفَغِ الَّ الذييرَ آمعملوا منِكُم والَّذين أُوتلي المدجات والله بِما تَغْمونَ قمير يا أيهَا الذيينَ آمنوا إِ لا يَيتم الررسولَ فَقدّم بين يدين يواكُم خَدقَ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 لا تجد قَوْم يؤْمنِنونَ بالِالنان واليوومآخرِ وَُّونَ منَن حد اللله وَسولغ وَلَ كانوا بم وَلَكادوا ب أَم أَو أابن أَم أَوْ إخوَادهُم أَوْ شيَدم أن إِك كَتَبَ في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 فأتهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعدبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ناعم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخسي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم لا اوجفت عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افى الله على رسوله من اهل القرى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 إ الفقر إ المهجرينَ الذيينَ أُخْر مِ الذارٍ وأأَنواله يبتَغون فَكن منِ الله وَقوان بتَقولون فَكن مَِ الله وَرقْوان وَيصرونَ الله وَرَسول أُلائِ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والَّذينَ جاءون بَأْدِهِمْ يقولونَ رربَبّ نقْفِيلنا وَِإخخوااننا رَب نَق فيِيلناَا وَِإخخواانناَ الذيينَ سَبَقونَ بالِالإمانان وَلا تجعل فيِي قُلوا بِناغِلَّذينَ آمنوا وَل تجعل فيِي قُلوا ألَ ترائلا الذيينَ نافَققونَ لخواِهِمُ الذي رَكَفَووا مِأَهْل الكتابِ لِن أخرججم لاإِنّ خرجمْ ل دَخرجََّمكمُمْ وَلا نُق فيِي قُمْ أحدد أبداَا وَإ قوتتُم لا نَصُ وََّكُ واللههُ يشهَد إنهم لكاذبون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 إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وألا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم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 إذ قالوا لقَوِْهِم إِ برآمِنكُم وَمِما تَعبُدُونَ منِذُون اللهه كَفَرن بِكُم وَبَد بَينَد وَبَلَكم وَبَدَا بَننا وَبَكُم العدوَةُ وَالْمَأض وَبَدَم حتىَ تُؤنِنوا منِل وَحْدَ حتىَ تُقْنِنوا منِ اللَّه وَوحدَجوا إلَّا قَوْلَ إِبَغهمَنأَبهِ َوفِ غلككم لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك النصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُوَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ فَإِنْ آتَيْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ, هن حل لهم وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ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 واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلنا اولادهم ولا ياتون بمهتاني يفترون بين ايديهم ولا ياتون بمهتاني يفترون بين ايديهم وارجلهم ولا يعصونك ولا يعصونك في معروف فبايعنا واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم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 مصدقا لما بين يدي مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي مِن بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قَالَ عيسى بن مريم للحوارين مَنْ أنصاري إلى الله قال الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ